وَوحْنَ إِلَ نُحٍ أَ النَّهُ لَ يؤِّنَ مِنْ قَومِكَ إِلَّ مَ قدأَمَنَ فَلَا تَبتَئِس بِمَا كانَُ يَ الطَالُون وَوشْد إِلَ نُوشأَ النَّهُلَ يؤِلَ م قَومِكَ إللا be my god.